بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أحكمت آياته ثم قصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إن وأنني لكم من نذير وبشير وأن استغفر ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل بي فضل فضله وإن تولوا فإن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 وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام في ستة أيام وكان عرشه على الماء إلی يبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلتم إنكم مبعوثون من بعد الموت لا الذين كفروا لا يقول أن اللَّجِيلَ كَفَرُوا إِنَّهَا دَاءٌ إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ لَا مَا يَحْبِسُ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 ولئن أذقناهن ما بعد ضرر مسّته لا يقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح تقر إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات هؤلاء إِكَلَهُمْ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 إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتراه قل تأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم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 أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد من ومن قبله كتاب موسى إمامه ورحمة أولئك يؤمنون به وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُوْفِ مِرْيَةً مِنْهُ إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن اكترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاج هؤلاء الذين كذبوا على ربهم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 لا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَى رَبِّهِمْ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ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 قال يا قوم أرأيتم إن قلت على بينة من ربي وأتاني رحمة من عنده وأتاني رحمة من عنده فعُمّيت عليكم أن ألزمكمها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه ما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 ولا أقول لكم مندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدرى أعيونكم لي الله خيرًا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 ولا تقاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك فكلما مر عليهم ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون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 زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمنه وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها باسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزله يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبلي يعصمني من الماء قال لا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 فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لِي سَلَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعْدُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَن أَسْأَلَكَ مَا ليس لِي سَلِبْهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِر لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُم مِنَ الْخَاسِرِينَ قِيلَ يَا نُوحَ ابْطُبْ سَلَامًا مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ مِنْ, من مَعْكَ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَ عَذَابٍ أَلِيمٍ تَلَكَ مِنْ آبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِهَا إلَيْكَ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 يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم ويزيدكم قوة إلى قوتكم ولا تتول مجرمين.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 لبت إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم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 قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوًا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب قال يا قول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 ولمَّنَجَاءَ الرُّسلُ نَالُوا طَسِيَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرَعَ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرَعَ وَقَالَ هَذَا يَوْمُ النَّعْصِيَبْ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ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 جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجير منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وإلى مدين أخاهم شعيبا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 نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لا أنت الحليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا نَهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ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 إِنَّ رَبِّي رَحِيمُ وَدُودٌ قَالُوا يَا شُعِيدُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرٌ مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّ لَنَرَاكَ فِي نَا ضَعِيفًا وَلَوْلا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ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 وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثلين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدينك ما بعد ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين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 وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرسد المرفود ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنباء عفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله شيئا التي يدعون من دون الله شيئا إلا لما جاء أمر ربك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 وَأَمَّا الَّذِينَ سَعَدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْدُودٍ فَلَا تَكُفُّ مَرِيَّةٌ مِمَّا يَعْبُدُهَا أُولَٰئِ ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لم وفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلت فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم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 إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أغلياء ثم لا تنصرون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 وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ وَكُلَّنَّ قِصَّةً عَلَيْكَ مِنْ أَبَائِ الرُّسُلِ مَا نُتَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوَاعِظَةٌ وَدِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ